حَقِيقٌ عَلَى أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَجْنَةٍ يَرْضَى بِكُم فَأَرْسِلْ مَعِي يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنْتُمْ إن تجئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي فعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين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 لَنَا لَا أَجْرَ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إما تُلْقِيَا وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِي ب قَال أَلْقُوا فَلَمَّا الْقَوْس حَرُّ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين